يُرْضُونَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُرِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رزقناهم ينفقون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 يغشيكُنوعاً سأمندًا منه، وينزل عليكم, وينزل عليكم، من السماء ما أليطهركم به، ويذهب عنكم رجس الشيطان. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أَنِّي معكم فثبتوا الذين آمَنُوا سَأُلْقِي في قلوب الذين كفروا الرُّعْبَ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله لِيَنعَذابا نا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره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 الله رما وليبري المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد الفتح وَإِن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُودُوا عدى ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا أَطِيعُوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم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 الَّذِينَ انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ وأيدكم بِنَصْرِهِ ingenomenheid in de praktijk. Het is niet alleen maar een manier om te kunnen werken.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 قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا ان هذا الا اساطير الاولين واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانطر علينا حجاره من السماء عجارة من السماء حرامي وما كانوا.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 ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان انتعف ما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم فاعلموا أن مساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدينا يوم, يوم الفرقان يوم الفرقان الجمع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 فَإِذَا لقيتم فِي فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إِذَا تفلحون فِي الله ورسوله ولا تنازعوا كَثِيرًا وتذهب تُفْلِحُونَ واصبروا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وتذهب ريحكم إِنَّ نعم الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر. فئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني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 وَبَرِئِم بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قومه يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبرهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين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 إما تخافن من قوم خيالة فانبث إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوتهم ومن رباط الخير ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفء إليكم وما إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله Voorzitter, ik wil de collega's bedanken voor hun verantwoordelijkheid. Ik wil de collega's bedanken wa hun verantwoordelijkheid. Ik wil بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرق المؤمنين على القتال فإن يكن منكم مئة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابر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 قَالَ مَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُونُوا مِمَّا غَلَنْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا واتقوا الله, وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فعليكم النصر وإن استصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مثال وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض، وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحى ببعضهم أولى ببعضهم